الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد دار زاد المهاجر للنشر والتوزيع بالجزائر العاصمة تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 113. إياك نعبد وإياك نستعين 114. إهدنا الصراط المستقيم 115. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم